بسم الله الرحمن الرحيم قل أوعي الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به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 الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظن كما ظننتم أن لن يبعث الله أعذا 110. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وشهبا 111. كنا نقعد منها مقاعد للسمح فمن يستمع الْآنَ يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أُرِيدَ بمن في الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالعون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هاربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن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 ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صادا وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إِنَّمَا أدعو ربي ولا أُشْرِكُ به أحدا قل إِنِّي لا أَمْلِكُ لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه مرتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته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 114. توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 116. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَعَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَذَدًا